إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقَتِّلُ يُوسُفَ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 رُرسلهُ مَعَنَا غَدَي يَرْرتَعي وَيَلعببَ وَإَِّ لَ لَحافِظون قَالَ إي لاَا يَحزُنُِيَ أَن تَذهبَبوا بهِهِ وَأَخَافُواأَّ كُلَهُ الذبَ وَأَخَافُواأَّ كُهُ الذب وَأَنتُمُ عَنْهُ غَافِلون قالوا لإِن أَكَ لَهُ الذيبُ وَوننحنُ رصْبَةٌ إِا إذَالَخَاصِون. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَنْ يَبْكُوا قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَاأَ تَ بِمُ مِن اللناَا وَلَكَُّا صَادِقين وَجَاءُ عَى قَمصِهِ بِدَ مِن كَذِبَ قَا بَلْسَلَت لَكُم آافُسُكُمُ أَمْرا فَصَبرُ جَميلُ واللهَّهُ الْ المُسَْعانُ علىى مَا تَصِّفون وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَىٰ يا هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وقال الذي اشتراه مِنْ مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غَالِبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهْوَ مِن الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ ظَنَّ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 وَأَعْتَدَتْ لَهُمُ الْمَتَكَّنَ وَأَتَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَ تَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذا بَشَرًا وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله, نبئنا بتاويله. إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما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 وقال الْمَلِكُ اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات وسبع سمبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملؤ افتوني يا ايها الملؤ افتوني في رؤيا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 إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُم لَّهُنَّ كَأْلِهَةِكُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ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 رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أُوتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ تَؤْنِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ عَ تَرونَ أَّ يأَو فيِيكَلَ وَأَن خَيرُ الْ المُهازِلينعَلا تَرونَ أَ يَأو فيِيكَلَ وأأَن خَيْرُ الْ المازِلين فَإَّمْ تَاتُون بهه فَل كَيل لَكُم عَناد وَلَا تَقُرَبون قالوا سَنُ رَوِدُ عَنْهُ أَبهُ وَإَِّا لَفَعيلون. وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى توتوني موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 ولمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبت اسم بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لصارقون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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نَظَلَّ فَوْقَ دَرَجَاتِ مَن شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمُ الشَّرُّ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِلُّ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ